وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار برئيزان وخوش لدرس رابردو دو باسي من عنوانه نشاني كرامات الأولياء أمر البيار المتخوة عز وجل درس دوامان دبيت لوزن جير باسيك هل ما رون كرنوي داور الراسية كان وراس كرنوي بيرو باور هلا كان تعريف بين ازيكره متمن كرامت من كرت كرامت واتا تكريم اكرام الرزق وي عز وجل بويه لبندكاني ياخذ ببند بند صالحكاني كواه هنديكارين بو اسان دكات هنديشيت على سدس رو ادات لتواني بشراني لحالتي اساي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 سبب هوي كرامت لا ينفاوا يكم ايمان توحيدا او كسا ايمان داري توابيه خوا فارس بي على نازبيت ومتابعي في غمر خابك صلى الله وسلم لسرسن دكان بردوام بيت بس اوش من كل خدمتهم وتمن مرجنيه حركه اي مكار بي بينين كردو بي خارق عادلي بشر بيت لا تواني كسا نبي بكا اقرشيي جوربيت بلين او اقر السبب كي ايمان و توحيد نبو متابعي في غمري اخوان نبو صلى الله عليه عمل سلم صالح نبو اوا كرامتني يا استدراجه كخوات على موردكت اداد كاتبودي يا رئيكا بوي قمرابي زاتلنا و قمرايكت دواي وكحقد بورمبو جزاء وفاقه ياخذ احوال شيطانيه ياخد كالو باري السحريه و هرشيكي تلك نبي. كرامت باسي أولياء معن كردمان أولياء جمعي ولياء ولي علماء فر هو العارف بالله ولي او كسيه كواخوا ناس بيت يخوا فرز بيت بنداتي تواب عز عزوجل بكات وتم وحد بيت بردوام بلا سر طاعته عبادة كردمان عز عزوجل متابع شو أن كوديب يا غماري خوا صلى الله عليه وسلم دور كوديب تولج نه توان كان خويه باراسيبت إلى سربيتي ومعصي ومكروهات بجر هند جه اللواني الزور توسعنا كا لا مباح كانش أو كان كوا مباح حلالاً زور تداخلنا كات بيشتغل للشهوة لدنيا بازي زعاتر المقبلة سرخاء الزوجلو ديندار ومطيعو عباد الزور هي في غمر فرمية صلى الله عليه وسلم خوات على فرمية من عاد لي ولياً فقد أذنته بالحرب إمام بخاري الجردوة ده فرمي خويا عزوجل هرك السك عداوته دجاتي هو ليه من إذن حرب إلى جل ذكم وتنابيته دجاتي أولياء كان خويا عزوجل بكي مطيع خوانيزن وشيطانش ولي هي لما فرمون أولياء شيطان شيطانش أولياء إنهن أولياء كان شيطان أوانيك وهم مشركين غير خوانيزن عبادة يعني بغير خويا لديني اخوات تعالى زياده كن ونقص اكن بدعك لديني اخويا فرض كان ان اهمال فردو بيشكل فرد اخواتي وجناكن بردوام توحيد توحيد لا سر غناه تاوانكن دي جهاد التوحيد توحيدكن شرك كفر بلاوذا كن ان امتي اسلام ساحر جوكيكانو فيلوازكن اوانك وترك بازو ساحت بازن أي لديني اخوات تعالى بشي بنن او براسي عداء إسلام من أمانة أو لها شيطانا كشيطان دوسيانو شيطان يعلم تداد الله عز وجل القرآن الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي إيمان دارانا ولي أو كساني ناسن دريان ديني لن أو كان بلو روشناي النور كتوحيد إيمانا والذين كفروا أولياؤهم طاغوت او انك بباور كافر دين دين الاسلامية او ليا كانوا دوستا كان شيطانا كان, كان يخرجونهم من النور الى الظلمات لأن نور, نور ايمان نور توحيد داريا ديانا حالا اخذنا بلو تاريخ كان كفر و شرك نفاق دجل و اوشتا انك وخوة عز اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون او احاري لد نور لدنور اخواد الكوتب لتوحيد الكوت بل بلو الشرككو فروشت بيت او انا هاورج جهنمين بها مشي لجهنم دادمين نوى خداسته المبغو حفظ ما ابغاك علماء فرمون او لي أهل اهل طاعته ومحبيه او كسانك طاعتي خواتي خواتي خواتي علام لشرح عقيد طحابي هاتو هاتو فولي الله هو من وال الله بموافقتي في محبوباته هو من وال الله بموافقته في محبوباته والتقرب اليه مرضاته أو كسيك دو ساديب كات خوشويستي هي بخوي عزوجل اويت اخوي عزوجل فيه خوش او جي بجيب كات ولي اخواب كسي تعالى خوش ديويت تو خوش دي بيوت اويك اخواي في راضيتو فيه ستيد او اخواي عزوجل دا وليك دو ولي جي بجيب كيت أو كسي او هابيه او شرك كفر بدعاء خرافات خو فيه خوشا نخير. خير او کسانی که وا شریک بخوا قراددن عبادتو غیر خدا کن پرستی هم غیر خدا تعالی الی دین خواز یادو کم دکن به هوا ارزخوان ایشکن دجاهت توحید او اهل توحید کن امل سر رجای اسلام او کارن اوان دکل خو فی خوشا نه خیر کپی خوش نشه چون درواندی بلی امولی خدای تعالی او ولیا شیطان خدا تعالی بمن فرزه هدای او ولادت بس هو ما كله خدمة تعود ما مارجني هركالي كي خارق للعادة كالتوانين البشر نبي كرامت بيت إيه موت ما المعجزة هي كخويا عز وجل ببيع مارين دات لتواني البشر او أوكران بكريت تعريف ماكر بس كرامت ما إنك الرزق خويا ببندق جنديش بوا سانكها استدراج الشيء كقصيك لنوع جناه كمبر دوامه دواي ويكدين بروم بوتوه ديني بروم بوتوه كإسلام كاميا بردوا ماشة جناه. برداو مسألة جناه، خوا عزوجل لا برهك نيجريت، أو استدراج بوي، خوا في داو جناه دك دا وظله خوا خوش ديت، هو استدراج لا برهك يجريه خوا و عقبه دات، ومعونش ولا ما فرمنا ويا كارهي عجائب كارهي جورة، لسرد سردسي فيها وكى المسلمان عامر وادات، رحمي خواي بوي بوي ثابت بس الدين كى وفي غمر فرميه صلى الله عليه وسلم إذا رايتم العبد اعطاه الله مالا والنعمه وهو مقيم على معاصيه يعني على المعصيه فاعلموا ان ذلك استدراجون اقابيني تنبنديك خوي تعالى لاشي صاخر دواء ماري داوى حالي باشا غزلاني باشا زرسي ببخشوا ورام امبيا وشلخو بايبو هل لقناه تاوانا كاني بردوامه لسقناها كان بردوامه خافيدا و امبر دوام سقناها كاني نا خوی باهی بو اوزان فا خوشی دیوست رو کردنه. او استدرازه بوده. دیو زو بخوای بچه دوا. با خوای نچه دوا. لبرک خوای عزّ و جد دگریت. بوی پیغمبر فرمان الله. "إن الله يمهل ولا يهمل". خوای تعالما مجال ادادات. مولد ادادات. بس اهمال نه کرد. کبدگریت. یا خود ک. آخه عزیز مقتدر. بتو رید دگریت او. تو قرآن سینه تعقب دادادات. رودانی إثبات يافين إن شاء الله هي بسنة بيغمر خصر إثبات يافين هي بأثار الصليف الصالح من كسانجار باس من خوات على باسي أصحاب الكهف ما ودكاد كتر جنديك كمسلمانك لا سر إسلامتي بون بيشتيا لقومك يعني كسكر سر غير دينيا بردو دخوين روشن لا لا يا اخي منوا محافظين اخوانكم بقضاء وقدر الاخوه تعالى سياسه نوصال خلين لكوت لم سياسه نو نوصال نقران جين انتجناجو لبد شينا مرضن اما كرامتي اخويا سياسه نوصال فا تفهم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال که خون لعنت ما یاد بگیرید سیصد و نه صلح علما فرمون اما کرامتی خواب و آتش انجا کدینی پرستبو لدینی کفر راین کدبو و قصی سلیمان من پی آفرده کمینی قوم کل سب خوار فلسطین اتاق قصه دیگه جا فرمون چی اتوان عرشکین ببینید با مواجه زور کم یکی اگر صالحین علما فرمون پی آفرده بريخاء يعني برشيا أم فيها دعائك رب العالمين بدعاءي دعائي الجراك أو عش هذا بويكه ليمنوا بفلسطين بما وجه زوركم كوا يعني تشنسانيك الله أكبر كرامتك قابلة بأو فيها وصالحة وقصة مريم كتي عمران رضي خويلي بها حمل جرد حملك أي عيسى كوري مريم مو ببي بأوك ببيءوا الشبكات خوای را به عالمین رئیز و تکمیل کرد حمل کرد حمله الله عليه جی خلاصی خوابوی ولی گل آواش دال مالا و لبیت المقدس عبادتی ذکر خواردنو میوهایی لابو و میوهای نبلی هکا کوه خواتع لبیو نارده بو آمد وو و کاتیگویی س حمله کی دارن به قضا و قدیر خوا خواتع ال فرموی لقبو بی آودار خورما یوشکر راکی شد آدر خورما یوشگو بو لذلك وش كسن صار بريني وش كأبوا؟ لكن هنا وش هنا؟ بو خرماي كتر يقول كأنما صص كان في أبوا؟ وش كرامته خوات لا ما في غماري صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وسن صحابي كتر يكفي لك كرامتك كان كخلقست فينا كان امر حسيو هناك اواك عز وجل علمه زانيري ذوري دابا عالمو الاسلام بما مجلدات النسيو دواه اگر بكين لوانه بهم عمر بن ابن سينا وكعد من او بما وجه كم مجلدات غورغونسيوا لقد اوش ما شاء الله بربل دي قد جوان جوان استنباطات لكل جوان ولا افرمن كرامتي لو كانت ذاك وقلوب استنبوا لم او هم او لو فزي يكفي تلك الكرامات كافاس بينا استقامه استقامه واتبر دوام بون لسب عين اسلام لسر توحيد هتا اور وجمريد على قران فرمي هركس ايمان ومريت جيبها هاشتا استقامه بون وبردوام بون لسن اسلام جورتي كرامتها بل بس خلق امره حسين وناكات هر باس يناكن بو او اي شيء عجائب السير بيبينت بل او كرامتها اخواتي اليوم ايتوبوس فاس اخوانا كي في عمره الزور الرسول صلى الله عليه دهاوبك الاخوة عز لسال أو توحيد إيمان عبد مرينة لسات فوجي بيا غمار الخواتم صلى الله عليه وسلم وسط كل المستقيم من كم مرض ضوابط هي بقبل كرامات عندي ضابطه عندي قواعدها بس بق قاعده انظر الى كرامتيا أن كرامتني هي كم فرمويا انا دبي خاوني او كار خارق العادية أو كرامتها ابي خواركي موحد بيت خوانكي موحد بيت شلون كل دي بيغمل خوابي صلى الله عليه وسلم ولكن يقولون ان الناس كان ان دورك يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون من الناس يقولون ان الناس يقولون ان تحدانا كات وفخر الناس يقولون ان شانازيب يقولون ان الناس من ان الناس بها وكان مطابق لا إما خلق شيء بخوا قرادات كفر دكان خرافات بالله وكأنها أريم من هي نخير اتمن ريزي خواهي تعالى ببندكانتي بند كان نقبو كسانك دجاتي توحيد أهل توحيد دكان برئم كرامة من هي أبي يزيد بس طامدة فرميت لو رايتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تخدر فلا تغتر به حتى تنظروا كيف وقوفه عند الأوامر والنواهي لم أقصد ذو جوانا فلن أخبرت بيهاوك بيني بأسمانا لهوايا فري ببان آوى رأي ذكرت تيك نجسن بي إيواء ستا شويت. حتى جوان تماشي حالي ذكي بزانا أو بي لكاتي حلال وحرام تون وضعي كاتي ليه وحلالة قانع وقريء وحرام خوي فارزيت بزاني حلال خروف يجي تشاكا يانا بوبيناسن في حاله شونشونيا يونسي كوري عبد العالاده فرمي با شافعين الشافعيين فرموا اتدري ما قال صاحبنا يعني الليث بن سعد وتمام الصبر ازاني ليسي كوري تاع شي تفميت ده فرمي لو رايت صاحب هوا يمشي على الماء فلا تغتر به فلا تغتر به اگر بيني فيها ياك با قال بينيت بياك بنبان في تجنيدي توناري أو بياو مغرور نبي, نبي لأسي فقال الشافعي، إمام شافعي فرمي تقصدك ذو القصي ليث، وتبوما مصا، فرمي هوا يطير في الهواء، نجب بنبان صاحب آو الرأي كパイتر النبي، في مغرور نبيتو سركشني بي، بزنم صاحب صاحب هوا أو كسب هوا ورزخه إشكات بعقل خوي ايش قال برايي خوي ايش قال بقي بخوي انتوا قعدتنا كانت تساله ساره سلامه هاتم هل متواوا اول ايات القران وحديث في غمر الاخوه مو قنا عندك النخر قعدنا هناك امين تواوا ابو صاحب هوايه شلون نسى بخوي هذاكات براسي اذا اما كردوي او كسانيكوا كرامت ادعي كرامتك ان لمعصري كمان خلفي زور هنداوي ادعوا بكرامتك انه بأخلق بيت السرقة كمان وطريقة كمان وإما تحيات يشاهين، أكرر إما كذبا كانيا، عرفين سر القرآن سنة بيكشين، شيء ما دارك يقولك كذبا كانيا، شيء ما عند السكوات للنتيجة، شرك ما عند السكوات شركية لتوحيد أولوهيات، كفريات وزندقة لأسماء وصفات، بدعي خرافات لزورك كذبا كانيا، بداحي زوج رانشوا لسر أو بخلواتا اتهامه. ثم ذبالي اهل السنوج ما عاد كان دلن امبيا ونب باورن بكرامتي امنيه للريان دي برن كرامات نار الخرافات ديما ارن باور بكرامته ما نكن خويا نسل اوكر ذو خرافانا ارن كرامتي خوما ني خو بي بخشين دلنيات عندك خويا عز وجل لكرامتي باهل الشركيه باخذ على السنوه بو اهل الخرافات ميه بو اهل البدع ميه باولياء صادقين هيدي كوا براسي موحد خو ناس بان دغه بتوحيد بو كسن ني دي اتهام انده کندارین ما ما صاحین بغار بکرمه تا کن من نکنم حق وای بلی مخرافات اکن من کارامات اکن مان ده بینی مرد خون دو پش کی د خون شوشه تیر و شیر کنه له من ک دلو دکن هانا ابن مغیری اخوا ها و غیری اخوا تعالی زل اخوا ددن توبیر کراوا لکان لخودانو خوarni او امیرانا أو حشرات نبلي أو أقروسي خائكة ندمية نوا لكاتي أو أو زاعدة هاوارو هانا أخبر نبو أخوة تعالى بوغير أخوة تعالى أفارين إلى قبر ومارتقل بلدكان سبحان الله بيني ومانا أي بيني هموتان لكاتي أو حلقاتان اندا سجدت من بقوركان سنجار سجدت من دبن أنجسن وفعلاءك لبردية سأكون سجدت من كرنش أبن أسن أو دكان طوافو صرانو بدوري قبركان اكن هذا ليس أعمال الشركية أو بدوائيه أعمال الشركية أو بدوائيه أو كرامة نية أعمال الشركية كفري أو بدوائيه أو كرامة نية أو السحر ودجال شعب ذي خواب با من بارزيد نبي عاجز جميل فيه أن نقول به برمام الساين باوربا أوزاعي منك برأسي أمني كم جاء نصيحاته بقوان لأنه لا يوجد نصيحاته برمام عمر بصر أمكر دوانا لإسلام ده منبوذ قبيحا ميدن الفار الاسلام دنياته اندکم لقديم دولته ازجده خرکی یزور لخوندواران لشعراء ادباء لاسلام پاشگس بونه وساد بونه بهی اوانه وا لقديم د خرکی یزور ه بجاران انګوت مماستاج بو شاعر بو لاخیره پیای شیخ را بو شاوکوت انفو خلوات لا الاسی تماشاکر لا چبی تماشا بس اواندی اربون ای امک ذوان اوان أيقول بعشر إسلامتي تبري أهوه في غمار أصحابك أن أهوه أنك تبيت زوجة لا عجائبوا كسيكي عالمي كوهاشت بولا ورطيمة بجمع يبوان ركعتوا هبويان دخو دخ غير اللي زور نات المطالعيك كتاب او كتبانيك اهل علم نسيانته بزن امانات شي رديكي هي سر او كتبان ايوان نخير خير شامبيون دكود قنتج لي دواريو ببي ثقافه وعلمي جبيا اتربو بخوي شي شو تنقو قد خوي دو دو دو دو هو او دينة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 لخوشویی دین با هر بلا ایوا نک ایوبی خوش می بید وای ازانی ایوا خالقی دینن، بس استا با زوربونی کتاب رو شروع کن و دنجی همو عالزانان و عالما به مو دنیا دگات لری اعلام وسایل تکنولوژیا خالکان امرو اقلیان کدوتوا آخرین نوا او خرافات جاران ک ایوا لسری بون دعوتم بود دکل خالدس دنجی با عالما نگیش پرسیار که بای خرافات او شعوذه سخت بازینه ملله اسلام ده خربل خوین دواری تی agat ازان اسلام دینه کا دولته بی وقایب دویت به دولته خلبره دریو نقدا نشل قوشه جیر کنو کنا برګ بيدو سواکر دنج خلق نان ذاتیو خلق او ذاتیو هر خریغ مار خوارندو بشه خوردی می اسلامتی اونیا اسلامتی دینه کی عزیز مکرم خوان خاکه خوان حکم قران ذکرید دیره چی گلاګوریا کی ولیتي گشونه من حلیتي گشونه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 ادعاء كرامات أكنو ادعاء ولكن كفاية ما فيها يشاجبين. لقالوا شق قناعاتنا غير الإسلام دي هي زوربان تبيني لقال إسلامتي دوراً لحقيقة الإسلام دوراً. زوربان في جزء قرآن ده ولاتي بكر ما همو خیلیند واردک، همون تیغیش تویک که او امانتهای لسرشانه علمزانیاری بگینه با ملتکی خوی، او خالک براسی پیوسته با وی که وقت کسی که به نصیحتیم کتیم او کسی که حق او کسی که حق شریتوه. نبته رسال رضق رضق لا اخواه، مردنوجیان لا اخواه تعالیه، اگر اتی خواه تعالی در بهشت به نصیب که روسفید دين يخوابه حخير جينا، دواء يكوا خود جيب جديد كرد، أما دين بشعريته ولا بر عيبا، رومنايا أترسم لبر راتبه لبر وظيفه كم لا يخابون هبار دبي، قناعة تبي بالزور بيمامو صان حق أزانن، نعرفني عن كتوه، بلام بيويستا زياتي بيليان، شو كي باخاف فير جير من في راستي في فير إسلامتي من تاكي بتوال شكرائي وقوم رايتيو غير خاب رسمينه و. كوا خلص رجل ورجل لا يخوي تعالى تعبار ده كعلم بيابو حق بيني رجال امامي إمامي الطحاوي رحمة تعالى بده فرميت ولا نفضل أحد من الاولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام إما فضل إيه أوليائك فضل الأولياء وليك الأولياء كان إخوانا نادين السر النبي لأم بياء كان تعالى ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء يكفي أغنبريك يا إخوة لهم أولياء كانت أخوة تعالى ونؤمن بما جاء من كرامتهم باورش من وايا إيمان من هي بكرامات أولياء كأولياء حقيقب وصح عن الثقات من رواياتهم أويك بسند بس نجي صحيحاتها للا يبقى الثقوات والروايات لسال كرامة أولياء باورهم ولكن يبقى ان يكون هناك اشياء في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء في في المنطقه التي يكون هناك اشياء في المنطقه التي يكون هناك اشياء في المنطقه التي بس لو لا تروي دواء لا يعني أنا بس أمتدي وراءها هي صديارة بنيت جنوك أقرأ أودي بني أحد ولاي مصيلمة دا يقود بني بني أم ذكرت في غماري خوام في غماري خوام يعني أسود عناصي عبها لا إدعاء في غماري ذكر الأوش تندهاش هندي ذكرت قناعبك إمر إمر بني ما بنيت هي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 ما <سؤال> فقير نبين؟ كسلابان ولبسم الله بناء خوا لجلو سطط ثم أخويني نزاعين كذي لا تبلي أم ولا يا حرف زمان عبد الملك كريم روان. من بيغمر إخوان؟ على تي خويا ليه؟ من شياطين عندك کودزدیارن که قات و بالو میننده بس بازدید خویکرده وا. هود جنوکو شیطانه انکرده وا. تام مسلمان تون بیگیرن یکی از مسلمانان بر رم حداه بر رم حلیده تأثیری نکرد. عبدالملک بسم الله کت خواهد دادی نه و الله دیو بسم الله وگریده. کبسم الله کرد تو کفشان. آو کسان بد دنجی برز و باصد قرب بسم الله تولیده. خلای وزارت کمیت خلای بساردیت. اما نیش کودزدیارن کرد اکرایوا. برغم هذا هو مكان جميل جدا جدا جدا جدا جدا جدا زين دجال جدا جدا الله جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا دجال جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا زوي جدا با جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا لناشونی سراغ کافر شتیوال سردسیر روادات زور سیر به هم و ساحرهای ایزناکریت. طبعاً هر یکی دل دجاله آوار همونی توافقشو اجتماعی نسردسی بوده کن. امام ابن تایمیه رحمت خدا تعالی بید با اینکه زورم امی متصصری کم. باسی کرامتی علیا دکاد کزور جار خلقان هن اتهامی اهل السنة دکن اتهامی ماموای اهل السنة دکن که باورم با جو بقري لابن تيمية لكي العقيد الواسطي بلس لفرمية لفرمية ومن أصول أهل السنة لابن ما كان أصل أهل السنة الجماعة التصديق بكرامات الأولياء باوربك بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديه من خوارق العادات أويك عن رؤادات شتي وها قوله عجيب كالتواني بشرني بكريات الحالات آسائي في أنواع العلوم والمكاشفات سندها علم مكاشفات الزانين هند شد وأنواع القدرة والتأثيرات والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكافي أولا أمتكام بيشتروا داوة وكل سورة كافاته وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين لا أم أمتي إمن لسردان الصحابة كانوا تابعين شد عزائب ردولة كرامات وسائل فراق الأمة لا تندها وما تكانت الازان الفرقاني وما تكانت شجع زايبرو داوى كرامتنا قنعدبا فيه تي وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة حتى قيامة كرامتي أولياء مينت أيقاو كسانك ديعاء أكن بروبا كن داء أكن ما مصان يلسون بعورا كرامتيها أما قصي ابن دمية كتشجارتها بارك أم بيها صالحة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 لیک یک جوا وحی لیبوه بلند دوی که بودن بوه بلقو قرآن و سنت بو آشکار کرده. آبی وزنی لگونه هکاند، لخرافات کاند، لشرکیات کوبریاتد. اگر وزنی تو دیار دندر نیت مسلمان نیت، اتوبه غلط و با پلوا به حال برود؟ لسرحق لابدین. آوکسی جهنم. حق احق شونی بکوین باطل آویه لیابدین. دوکم نخواهید گویم هربان. لبرخاتنا وجوانا أن يصفت بلزك أنك هناك أننا خجبه يا ربي خده يعفو ممكي يصلاح يحال ممكي زيادة التي لك شار زامكي بما أنكيت الموحد لهمو جوالك أن يشرب دلمكي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين